ولكن المصيبه هي اذان يوم الجمعه ثلاث مؤذين عادل ناصح عن النبي كلهم مؤذن واحد فقط النبي عليه الصلاه والسلام كان يغزل على المنبر يقف بالات امام الباب ويؤذنهم لهم اذانا واحدا يقوم النبي عليه الصلاه والسلام خطبه مؤذنين مخالف لسنه النبي عليه الصلاه